بالاول خلاص نحن هو القرار بس ما ده الضرائب ونرجع الوقت معين <تسخن> في ممكن Můžu říct, že je to v pořádku. Je to v pořádku. Je to v فارضو ان لا يصلوا الا صلاتي اليوم لا يجاهد ولا يتصدق قال سي يصلون ويجاهدون ويتصدقون او كما قال لو كان الثلث الى هذا القليل فقال انا الحاربين قال امنا ونرى هو محارب الخرب حرام لكن منعه من البناء تدريجيا انا لو وجهت يتعرض بقى ناس تتسمعه وترقبه هيا ايه؟ الناس عرفتها الشارع قلوم عشان ينشي خطوات وينشن للتحقيق المالي لانه قد في كلام بس ايه تعليقه عشان ايه دوه يترق كما تقول انا عبر مراحل ساقق <تصفيق> قال لي عملها هنا ما اعرفش بقى لا ماشي معايا ده انا خلي <تصفيق> شيخ بارت الله لو يعني إن شاء الله لو قدر الله عز وجل دونه مثلا ترأت هذه البلاد يعني رجل يطلع يعني حذ النهار، هل يصبح يعني يوجد على المسلم أتباع لله أن ينتقد هذا الحذ مثلا في المجالس الخاصة أو يعني على المنابر أو يعني أمام لا لا فكر لك ان في حد يفتح يعني خلصة ده فرصه اه اول ما كلام شويه شويه من الثلاثه مصور عليه والاصل لا يتغير قصدك الاصل مقبله يعني فرض مش من مش من الناس المسلمين يعني دي من الناس اللي هم أو عمانين العام الحمد لله مخلو من أن بيسبب أضرار في البشرية وهنا أنا. طيب يا شيخ. عارفين هاي جملة إيه؟ ومع ما هي الملكة؟ طيب يا شيخ هل هذا يقتضي هل هذا يقتضي السكوت عن كلام في الإخوان ومنهجهم على الإطلاق؟ أم عدم الكلام في حزب النهضة بالخصوص، لأن لأن منهجهم منهج الأخوان. في ولا لا. كل هي إلى الحق في حد ذاتها تحذير من المخالف. ووو وقيم الموضوع نفسه هي من الأدلة عارمة البعض يستدل يا شيخ بفعل أبو سعيد الخدري مع مروان بن الحكم عندما جذبه الصعد المنبر قبل صلاة العيد. بشر ابن مروان. أمم. بشر ابن مروان. بشر ابن مروان. لما لما الخطب خطبة العيد قبل الصلاة جبر. فيستدل البعض بجواز الإنكار باليد على السلطان وأمام العام هل هذا من المتشابه الذي يردي للمحكم؟ أريد أن نضع الخارج ونضع الخارج ونضع الخارج ماذا معه؟ الحق هو لأسود هل تعلم هل الأثر الذي ورد عن عمر في ندمه على عدم القتال مع علي بن بي طالب في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية عن من رواه الحاكم في المستدرك من الذي ندم ندم عبد الله بن عمر ندم على أنه لم يشارك او لم يقاتل مع علين الفئة الباغيه لو ان قد يعني ليه لهم في جانب الناس هو هو هو يستدل يتدل علي, على جواز الخوض في الفتن لا والله يا حاج تعيت على علين يجيب قيام او كده ماذا تخرب؟ والذي خرم هو خرم كذلك يعني ما لازم عاية حكومة محرم لازم نكون شو ولكن الخوض في الفتنة هذا خطأ تطرح مع ذا ولا محرم؟ علي رؤيا عن كل واحد عن علي طالب أنه ندم على في الفتنة مع معاوية علي, علي بن طالب رضي الله عنه يعني تندم. تندم على الخوض في الفتنة، وأنه أجبر عليها جبرة. أصح يا شي. يعني خلنا نلاقي كلها. حديث توسع. إذا كانوا توسع؟ في Bitko ví, mého ví, Ne, ví, mého ví. Bitko ví, mého ví, mého أنا الشيخ الشيخ مطيمين رحمه الله هو الذي حكى بنفسه لي في مجلس في مأذوبة بحضور بعض الطلاب العلم ذكروا عنه أنه افتح لهم الشيخ عبد الرحمن سعد رحمه الله القراءة في كتاب قواعد الصياغة لابن رجب رحمه الله كان كتاب شيء في شيء من الجفاف قواعد كله. فملل الطلبة ملوا من ااا اعتزلوا ال بالواحد الواحد حتى بقية لأن لم يبق له شيء مقيم في الموضوع أسلم مع الكتاب إلى آخره إلى آخر الكتاب فالثقة بشيخ في في الشعر أصابه ساحة ماذا شيء قال هذه سمت الساحة كيف تأكل هذه تطبخ صلح الله شكرا في وقتهم قال سأأخذها إلى بيتك و أختمها أجلاء،, أجلاء ثم سأطيها وهو متزوج متذوق منك قال فراجعت إلى البيت و أراها ل... لأهل قالوا ما هذا يا شيخ؟ قال هذه تفاح ما هاته تفاح قال هذا هاتوا لي السكين توريكوا هاتوا بسكين تاخذ اي الشيخ لا ريمز يعطي لي لزوجتي وابنائي هذاك اللي الشيخ قال لي بوقته بالضبط واحد حكينا شيخ فاضل يحكي ما خش حاجه ما طلعها ثانيين قالوا اكو هذا بالحق تمام في ليبيا في ليبيا لعند عام 1950 ما نعرفوش البطاطا مش البطاطا من البطاطا منعرفوش في ليبيا البطاطا البطاطا يعرفوها فقط اللي يسموهم احنا هذه في ليبيا يسموهم العايدون اللي خرجوا ايام الاحتلال الايطالي خرجوا ليتون خرجوا ليتونا ماهي لما رجعوا بعد الاستقلال في 52 و 53 هم اللي أدخلوا البطاطا لليبي وعرفوهم بالبطاطا اللي جايين من تونس لأنها في مصر لما عندنا سنة كبيرة هايهم من جيش بغاني في عندهم الجزر ده مهمة جزر غير أكثر مهمة بكريسي <تصفيق> استعملوا أكثر وين عارض فشبعا هم هم لاش درعو انا عايزين اليوم اللحم اللي هو احمد مثل مش مش بس, بس احمد أه. شوفنا إقامة في ال في الاتجاه، نعم، مدينة، نعم، الإقامة، نعم، مدينة أول، من قبل ذلك نفس الجامعة إلى اليوم، لا، لا نسبة الإقامة، لا في مصر، نعم، إقامة، لا ما في ما لا ما لا, رمعت معقد. رمعت معقد. لا قلبي. قلبي الآن لا. مصر أو السعودية لا. لا لا مصر مصر يعني إذا سافر حد مصر ااا وين وين يذهبين؟ القاهرة ممكن القاهرة أمم القاهرة شفدي القاهرة مطبخ شفدي ما في من في فينا غيره اه يا كتاب ممم بس صح كتابنا الحكيميه العادل اه بحثنا عنه وجد في العالم ده في شكون في مصر ما واجه الكتاب في في شكون في مصر ما وجد الكتاب لا اه ان دي <سؤال> هذا هو هذا شحكيه لا لا <سؤال> يعني يأكل ما يأكله، وين تحلب؟ نحن نحلب في المطارات. نحن نحلب في المطارات. بنشرح على الراجع لا لازم نشرح في دخلاء ولا <laughs> yeah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> شخص نعم إذا كانت مسألة مسألة من المسائل سواء كانت من المسألة العمية أو العملية وتكون هذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم ثم قد اقصناعت أو قد استشبعت بأدلة قول من القولين أو الثلاث على حسب الأقوال التي اختلف فيها هل لي أن ألزم غيري ممن افتنع بقول وأدلة الطرف الآخر من العلماء الذين هل يجوز الإنزام لا، لا يمكن أن ألزمه مثل ما في علمها سواء كان مسألة علمية أو عملية آآ طبعا كله سواء يعني مثل في فروع العقيدة أو في في فروع أو فروع فروا. فروا. فروا. فروا العقيدة العقيدة لا تدخل فروع فروع فروع فروع العقيدة كمثل الاختلاص كمثل الاختلاف الذي وقع في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ليلة المعراج أو كمثل الاختلاف الذي ذكره الشيخ الإسلام المتايمية في إذا نزل الله عز وجل إذا سمع الدنيا هل يخلو العرش أو لا يخلو أو نسكت أو في حالة البحث السليم أعتقد هي مخطوطة باختلاف تجمع بين أجلة وبين كلام العلماء هي الرؤية دي. يعني مثال شيخنا وعيش خاش لأ والآخر اتخروا إيه رأىه رأى لا لكن يبقى، شيخنا يبقى القول القول المقابل له نصيب من من وجه النظر. حكم أنه قال به بعض أهل العلم مثل ابن خزيمة وغيره. يعني يعني طويل بالعلم هل يجب عليه أن يبحث ويتقصى أقوال المخالفين ويدخل في مثل الترجيح حتى يتيقن معناه أو يكفيه أن يأخذ القول بدليله من عالم إمام الأيمة الصناع ويفتفي بذلك لأنهم أحسن موجودة موجودة هم؟ فهذا خاله وغيره خاله إيه؟ يقرأ كله بها ما؟ تخلص تطبيق اللي لك شكينتك تقرأ كلامه كله شوف تخلقه إيه؟ يعني هذا على وجه الوجوب أو الأفضلية؟ الوجوك العقيدة لا فروع العقيدة هذا فروع العقيدة هم؟ ليس فروع العقيدة فروع العقيدة العقيدة لا فيها أفور بالله ثواني يا العقي مش فاهم لا يا بس بقى ما عارف نادي لو بحثنا هنلاقي لا فهمت من الكلام كله بقى لما قريت الاجله دي ان هو رأى وقال رش هذه الاثار الثابته عن ابن عباس نعم بنتكلم عن الطبقة التي جاءت بعده من العلماء مثل ابن خزيمه ومن بعده الكلام خضوب اللي بعدهم كانوا لأنه في بعض الأحيان شيخنا في بعض الأحيان تبقى مثلا عمدتها أسانيد قد تصح عند فلان ولا تصح عند فلان مثلا الأثار التي وردت عن من عباس في ظاهرها متعارض رأه بفؤاده رأه بعينيه رأه بعيني رأه حتى وردت عن روايات عن الإمام أحمد لاختلاف الألفاظ التي وردت عن من عباس مع مع الكلام في أسانيدها هل ده صح ولا ده لو كان عمدت طالب العلم عمدته وعنده شيخه أو امام الذي أخذ عنه هذا القول فاختلف هو وغيره من العلماء في ثبوت هذه الاسانيد على ابن عباس أو غيره يعني تغير الحكم م. م. على القول يعني فهمناوي تاع ايه تبع شاذ كله ابن عباس وغير ابن عباس قال كلام غير كلام عيسى وكلام ده عام لم يعني فصل فيه رأى ولكن في غير قد أو ادعى فإذا كنت في نفسه مثل سماع الموتى عائشة رضي الله عنها تقول لما سمعت أن أحدهم يحدث عن ابن عمر نعم. أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. عن موتى بدر أو عن عمر <تصفيق> مني. أنه قال إنهم الآن يسمعون فقالت وهم أبو عبد الرحمن ابن عمر وهم أبو عبد الرحمن إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا, يع... عن الكفار إنهم لا يعذبون لا يسمعون إنهم لا يعذبون ثم نزعت بقول تعالى وما أنت بمصمع ما في القبول. وقد أثبت السماع كثير من الصحابة فضنا عن من بعدهم يعني هذا مثلا من فروع العقيد ليست من أصل العقيدة من الفروع التي عائشة فهمت هذه السماع وغيرها إذن الحابة كان المغنين مع الرسول صلى الله مش كل شيء نقطع فيه إلا إذا كان يعني الحابة ما قالوا ذلك لأن قلوبهم يسمعون يبقى مين من نأخذ من ماك من إيشانة؟ مثل اعتقاد العدوى كذا؟ هناك من أثبت العدوى نعم. ولكن أثبتها كسبب كمثل الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. اظن الشافعي كذلك نقل عن الشافعي البيهقي ومنهم من نفى العدوى لقبل لا عدوى ثم أول مثل ابن خزيمه ها يعني تبقى مثال تراجح ومرجوح تشييد ليس مساله الحق العدوى دي تشييد ايه صح والله عبيد القاسم بن سلام ينفون العدوى يقول إنما النبي إن صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو إلى فر من المجذوم أو ال... الذي أراد أن يبايعه فقال قد بايعناك ترجع قالوا هذا خشية على أن لا يدخلهم شيء من التشائم أو ال لل... هذا زي ما قال و أبو بلال قسم صلى الله عليه وسلم يعني بي ده ضرر برضه مقرب يعني ولكن برضه تاثير كبير هو بس عمل كده و حتى يشوف له ان كل شيء بامر الله ممكن تعت تجا في مشروع تاكله ولا تحصلك فيه وفي ناس بيحصل لها يعني حاجه يوحش كنت... كنت... ثم إذا كانت المثلة من من مسائل الفروع يكون الوطأ أقل لا. أقل إذا كانت المثلة من فروع من فروع للفقه الفروع الفقه هي من سواء مسائل الطهارة والصلاة والزكاة أو, أو الجهاد, أو, الجهاد أو غيرها لا. ثم المثلة تكون محل خلاف بين أهل العلم نعم هل لا. لي؟ هل لي؟ هل يجوز لي؟ هل ينبغي يحق لي؟ أن ألزم غيري بما أعتقد هو الحق؟ أعتقد مثل خلافية أعتقد مثال حق. ذلك أنه مثل مثال الثاني بضوء عنه أجلنات مثال مثل خلافية بين شيخ الألباني وشيخ بن باز رحمه الله علماء المسلمين الجمعين وأنا على مثل اليقين من أن الحق مع الشيخ الألباني هل لي أن ألزم من أخذ بقول شيخ بن باز لأنني أعتقد أن ذلك حقا مثل مسألة وقع خلاف بين أهل العلم في ضرب الجزية هل هي فقط على أهل الكتاب ومن لهم شبه الكتاب مثل المجوس أم هي عامة في كل الحديث المجوس لا عفظ. هل هي خاصة بأهل الكتاب والمجوس أم هي عامة في أهل الكتاب والمجوس وغيرهم حتى من عباد الأوسان هذا وقاف الأوسان في بحث لأنه هناك بعض أهل العلم من يرى أن الجزية لا تضرب لي قوله تعالى العباد للنار عباد للنار عام لبني علمنا أمين, أمين. أمين. <تصفيق> قال لي أنه وقع فيها كلام بين بين أحد الأخوة تكلمني في مسئلة أنه لا أكره في الدين أي الإسلام لا يلزم الناس لا أكره قد تبيد رجل من الغيب يعني فمن انشاء في اليوم، فما انشاء في اليوم، ثم تأتي يعني <تصفيق> قال لي فصار حوار بيني وبينه قال الآية ممسوخ هذه فقلت لو النسخ هنا يعني ليس نسخ كلي ونقلت لو كلام بشكل الإسلام في صار من مسلو المؤمن معنى كلامه المؤمن إذا كان في في بلد هو فيه متضعف فيعمل بآية الصفح والصبر وأن كان في بلد هو فيه قوي فعم بآية قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا قال هذه خاصة أهل الكتاب نعم لماذا كان ذلك؟ قال خاصة أهل الكتاب مم. لا هو أن حملتها على السبع اللبن تامية الله وقيم وشيخ عبد الرحمن السعدي أنها عامة في كل الكفار مم. هي مثلا خلافية لا شك في ذلك مم. قلت لو شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها عامة في الكتاب وغيرهم مم. قال لا تقولي شيخ الإسلام لك دليل، آه. قلت يا أخي شيخ الإسلام ماشاء أو الحاجة واحد قلت له أنا أحد يحاول يتأدب مع العلماء ثاني حاجة شيخ الإسلام رأوا دليل، حديث يسبي داود بوريدة قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل قائدة جيشا أما القائد بتقوى الله في نفسه وفي مجمع المسلمين خيرا، ثم قال له است حديث النبي داود، صح، شيخ لباية قاتل من كفر بالله فإذا لقيت عدوك من المشركين فخيره بين ثلاث خلاف إما الإسلام أو الجزية أو فإن أبوه فاستعن بالله عليهم وقاتلهم يعني قال فإن لقيت عدوك من المشركين هذا مما يستدل به ابن تيمية رحم الله وشيخ على أنها عامة كان من يعني وفع ب... فال... والله أعلم قلت لا, ي... لا ينبغي لي أن ألزمك بما أنا مقتنع به ولا كذلك من فرد الأخر لا ينبغي أن تلزمني بما إذا كان من قالوا بهذا القول هم آئمة السنة هناك راجعة راجعة يعني, يعني, يعني, يعني, يعني على السياعة لكن مسائل العقيلة يعني يعني كل ارتجالة وتركزنا أنها تود وكان فيه إذا ألتنا نبحث عنها يعني من جملة مسائل العقيلة مثلت العذر بالجهل في التوحيد ها. هناك من بعض إخواننا تابع لبعض العلماء يرى أنه لا عذر في الم... في مسائل التوحيد توحيد الأولوية الشرك الأكبر لا عذر فيه وهناك من أهل العلم من يرى أنه ما دام قالوا لا يعذر في المسائل الظاهرة ويعذر في المسائل الخطيئة قلنا لهم المسائل الظاهرة هذه يعني نسبية ومو نسبية قد تظهر في زمان وتخفى في زمان وقد تخفى على كلان ولا تخفى على كلان إلى آخر يعني مسائل نسبية يبقى والله يعني المؤمن هذه مسألة عقدية يعني هل يحق للمختلفين أن يلزم أحدهم الآخر هذا يقول لا أعذره هذا يسجد لغير الله للسف الزينب لعبد القادر الشيء هذا يسجد راتح هذا يسجد راتح عمر الظهر يعني أعيد يعني لو كان واحد عنده قريبه أو رأى رجل يذبح لعبد القادر الجيلاني أو الحسن الشيء هذا يقول لا أعذره هذا كافر مرتد لا يدفر فيه أي الأخير وداخر يقول أعذره حتى أقيم عليه السفر مين اراي في مول انا عارف شكلك قاعد معاهم لاي معاهم مش يعذرهم ولكن بقى في حاجه لو في طريقك قريب يعرف بما بحس عنه وقد سمع بأن في ناس بيقوموا ضد الحاجات دي ان فيه ناس بيحزموا تكاسوها. تركوا تكاتوا وشيلة من الاموات دي يبحث عنه. إذا كان هذا الواجب لا حاجة بعد ذلك يختبر ذلك المقدس لا يوجد تفكيل حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكشف الشبهات نعم. في قول الشيخ محمد عبدالهيب رحمه الله فلا يعذر بالجهل عند أن ينطق بكلمة الكفر <تصفيق> يعلق الشيخ بن عثيمين على كلمة وغيره من أهل العلم على ولا يعذر بالجهل لا يعني لا يعذر أنه يكفر وإنما يأثم ولا بد أن يعلم ولا بد أن يوحق. يقول لا يعذر في هذا الموطن يقول هذا حتى يقول لا يعذر لا عبد شيء من هذا كائن في المجموعة لا هو كلامي وأم حمل ما أظن أظن أن الشيخ حمزة عبد حبيب سأل وأظنه مسيته في العذر يعني يحمل هذا على الموضوع لأنه يعذر الجهة. لو اكو صريح هذا القول قول الشيخ من وفايمين وخطا الشيخ محمد بن عبد وهاب ولو قلنا شيخ ان عبد وهاب في... في مواطن اخرى <تصفيق> شيخ محمد بن عبد وهاب عنده قول حتى ابن العربي ويقرينها هذاك الخمر لا قالنا لا اكفر ألا من أرباب ال الصوفية اللي قالوا بـ النعالي آه ملك منك ألا منك النعالي لا لا نانك. ابن العرب الوحيد العربي الوحيد العربي نكرا صح في رد؟ بعيد معك لم <تصفيق> تكن مع أخوانك الشباب والأولادك السباب فيه؟ نعم، في كنت معهم أخذيكم معهم لكي تضرب أمنا بسقطة يجب أن يكون هناك رأس أو حاجة يجب أن يشاوروا ما ويجب أن يطلقوا من فرصة من ما ويجب يعني يسمحوا في فرصة ويجب أن يكون هناك ثورة أو نعمل ولكن لدينا الأمالات التي تحبينهم أربعة خمسة من أو أكثر وتشاور مع بعضهم والعقيدة تعرفها تمشوا زاد والوسائل نصها وإيه اللي العقائد من كذا ولا واحد واحد ما ليش؟ فلا تترك الأمر ذي نعم أتعلمون الترحيل ووعرفنا كويس من الجمعية الصالحين عرفت من هنا مش عشان عرف لا عشان الدعوة من فين ثلاثين عرف تبي مهمة ها فمن يبي واللي بعدكم برضه يبقوا ان شاء الله اجاكم الاخوات الخلابات موجوده جمعيه انصار الفن موجود موجود ليها اعضاء نعم وجايلين الأعضاء يعني السلفيين اللي بيقعدوا هناك جمال مراد بشيخ شو شو ايه مسوف استقرنا يعني مع معلش عندي تمنيع هذا الاخير ما ما ذكرت الاخير هو مترقص هذا الشيء أنا أكرهه معه كتاب حكيمي والحكيمي دي يكون كتاب لما مقدم لاجتماع مؤشرات دي مش في أي خمود دي كلامهم هم ما فيش في الاستخخات في الحكيمي إيه بحثوا خمود هم اللي جينا عشان يثبتوا ما منهجهم فأحنا فهوا بقى جمعها الإشبال عشان كتب مش هو بقى بالعالم دي لأ عشان يرد عليهم بحث بقى في مجلات التوحيد بقى زمان كان ترسونها مش حامل مع هذه النوى قبل توحيد هذه النوى بحاجة فيها وقابلوهم بقى من الكتب اللي دي من نفس مجلاتنا عجيب كه مرجع أهم مرجع وتحمل نحن السنة وقفت مع نصح الملك وأيدته أيدته ونصحت مع النصيحة مع وأيالة عبد الناس جمل محمد نجيب ونصحت وأيالة عبد الناصر ونصحت يعني يعني نجعت من وجب طاعة وهكذا لحد مدة كلها عشان الناس بيقولوا يا السنة عملت كذا وكذا وكذا بيقولوا أن السنة وأء من الدوائر الطاع من من حق على ما فيه في كده. فبعد كده لا نمساهد الكتاب فبعد كذا نفس في جريدة يعني اللوم عليه ولا رفضه ما الله ملودي يعني بين منزلتين يعني أخذ العصا من الوصف العصا من الوصف لا إله أولا ولا إله لا أخش بقى ما يدوش برضو شعب رساك الموجود الآن برضو موقفه ما, ما إيتش كده مع الأسف لأنه كلهم عشين مع بعض وناس منهم كان يعني برضو من رجل اسمه الصاوي صلاح الدين قال أنه اسم مستعار حركي صلاح الدين الصاوي ليس اسم حقيقي. هو <تصفيق> <تصفيق> مع محمد يوسف برضه عندنا كل دول فاشله عبد الله شهك كتير قال تلو لو بعتوا نجحت المجلس تقول له ان النعمه موقف تتكوطوا على الناس التورجية دي ولا تنوش كذا ما انتم ولا تنوش احنا انشونا مع الماشي الحاجات دي بكذا انتكتبوا الكلام بالضعيف كلام متذبذب اه اه لا ملتح اشتركوا فنحن نذهب عشان قارثة لها اشكل جمعين نحن ان افضل ثلاثين. ومن الصحب ومن نروح فيهم تحتها منها جمعات شرعية نكرسها بي... بأشهرها يعني من بي... الجهد للتعتيم. ما كلامش تقيل عبادة. كل كلامه بالرقائق كل أشياء. إذا كان واحد خال... منو بيقول كذا يعني مش سوى الجمع. روح فين فين ولا سفينة. الجمعات الثانية برضو أدنى. والإخوان ما راحين. فأنا ما معنا على الشتاء وغيرنا. الأخوة المحددة الحمد الثلاثين ونفح لهم أرد أن أعطينا شيخنا يعني لا ينبغي أن تكون يعني اختلاف اختلاف الآراء حجر عفرة في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل إذا كان الاختلاف يكون واقع في دائرة أهل السنة وبين علماء السنة لا ينبغي ولا ينبغي أنت خ ختم وجهك شيخ البيب ولم يذكر على الحكم ما على الساعة دي. نعم. لاحقًا عشان نحسب منه. ويكون خلاف شيخنا في الأشخاص يكون شخص مختلف فيه عند علماء السنة وأقول أولئك السنة وعاني ما أقول. هل هذا يعني يخول بالدعاءات إلى الله أن تقف الدعوة في سبيل فلان أو علان مما اختلف فيه علماء ما لا لا أنا بال بال بالعاقل أصلا ما فيش شهادة يعني واحد مش ربنا ما فيش استلها ربنا يطلعه أي لا يشتر في كل مكان ليش لا هو زي ما يقول هذا خرج من السنة شيخ نعم لو يحكي في دائرة أنا إذا علماء السنة يختلفون في شخص بالكلام في فيه نعم. في تعديل والتعديل المطلق أو تجريح والتجريح المطلق أو بين بين نعم. المهم يقع فيه الخلاف والاختلاف نعم. علماء السنة نعم. يختلفون فيه فطائفة يقتنعون بالمعدل وطائفة أخرى يقتنعون بالمجرح هل هذه النقطة في حد ذاتها تكون حجر عطرة في سبيل الدعوة نعم. إلى الله في فيه على أخوادي في فيها... في أخوات أمور تانية معه مش عقيدة أغلب مش لا خلاف في عنده دليله عنده دليله من اللي عنده دليله أصحاب ال الأخوادي عنده دليله في الكتاب والسنة بس هو ذي قارع عين في قارع فطر قارع خائن لأنه زي ما العالم الفلاني والعالم الفلاني العالم الفلاني قال هذا عدل والعالم <تصفيق> الثاني يا الله العالم الثاني قال ليس بعدل وهم الأدلة في الأدل في الأدل في الأدل في الأدلة السنة مو الناس مراتب هنا الناس مراتب أيوة. في قبول الأدلة والتمحيط تمحيصها والتنقيب عنها مراحل إحنا هي أولاً اللي اللي في الأدلة اليومروا عبد اليوم بس الأدلة مثال الإمام الزهبي رحمه الله الإمام الزهبي رحمه الله حين يأتي إلى رجل من رجال الأسانيد فينظف في أقوال علماء الجرح والتعديل فيه، فيجدها متضاربة، لا يقول صحة ولا تقول ضعيف، لا كذاب. كما حدث في أبي بكر بن أبي داود، ما شاء الله. والده يقول كذب، وهو ثقة عند أغلب المحدثين. هل, هل لي أي أحد؟ ها؟ هل, هاي كذب هل لي أي أحد أن يوفق بين النصوص ويرجع بينها؟ أملي يعني, أم يعني علماء الجرح والتعديل، والذين ينظرون في الأقوال المتضاربة، فيستخرجون القول الفصل في هذا أو في هذا. أولا التوفيق بين هذا وهذا ليس وحيا باقي في دائرة الاجتهاد يعني لم يأتي وحي أن فلان سيء الحفظ أو جاء وحي أن فلان فيقة عدل أو فلان كذاب لم يأتي وحي بهذا أما من الثالة كما اجتهد أبو داود في ابنه فقال كذاب فاشتهد واشتهد غيره فقال أبو داود يقصد كذا, كذا وأنما أبو بكر هو يعني التوفيق بين الأقوال حتى يخرج بالقول الفصل هل لي كل أحد؟ لا والله ما أنا ما يش عالم فأنا ضرب رأيت الشيخ فلان من من علماء السنة يقول في فلان عدل والشيخ علام يقول في نفس فلان ليس بعدل وأنا من عوام طلاب العلم لا يقدر على التوفيق بين هذه الأمور. ما قال, قال الله؟ قال رسول الله. هذا ليس وحي. أيها المسألة تسأل الجرح الجرح, الجرح, الجرح يا مفصل يا أخي طلت <تصفيق> الله يبركيك. بالدرجة... الله يبركيك. يقولك أنا من عوام. ما يفهم جرح مفصل وتحديد مجمل ومن عوام. عوامل نحن. أنا لا نتجاوز المرحلة مثل الجرح المفصل والجرح القادح وغيرها. نحن نحكيه نقفل هنا يعني في الطابق الأول <تصفيق> عندنا شيخ من شيوخ السنة من رموز الدعوة الثلاثية يقول فلان عدل والشيخ الآثر يقول فلان ليس بعدل نفس فلان هذا وأنا طويل بألي لا أحسن الترجيح وأحسن التمقيس <تصفيق> الأدل لا أحسن هذا عندي فلان على رأس العين وفلان مثله فاختلفوا في رجل <تصفيق> كم لا لا تزيد الكثرة شيئا معه؟ آه لا تزيد. آه؟ خ خلنا ننقط بعض هذا اثنى بقول ألف وأنا صعد قول, قول باء. هل لي مثل ما تكلمنا على المسافة الفروع هل لي أن ألزمه أو أن يلزمني؟ في شيء لا بد أن تقول فلان ليس بعدل وأنا أقول لا لا بد أن تقول فلان عدل. خلال في علم الحديث عن مفصل من الدعاءك ولا كل الوقادة واحدة. اللي اللي قرئته الشيخ ربيع في رده على شيخ فالح حربي. شيخ طه يقول هذا الكلام في الدعوات ليس كالكلام في روايه الحديث فرد علي شيخ ربي أنه الكلام سواء نفس القواعد التي يطبقها على ما الحديث كده يا شيخ ما طبق على كل ولا على السؤال بتسال عن دعوات ولا عن الحديث سيان إن شاء الله ليس للقواعد حتى ما يظهر لي سيان ليس للقواعد غير جرح التعجيل مش عقز، إنما دون لهم قاعدة ثانية برض في في مجال يعني. يعني لهم حديث في في عندنا قواعد غير جرح في في ولكن هو المنع لجرح التعجيل مش عقز ولا أي شيء هناك خلاف. أجازوا عينه لاستحق أبلك لا يهم عنده واحد كذا غير غير حتى غير الشروح في العقيدة مثله غير نفس مثل المنهج واحد لازم نجرح وعدله إذا قاعد يعني قطعني زي بعضها ولا يعني لو كان يعني لو كان حكم عليه بأنه ليس بعدل بمسألة من مسائل منهجية، وغيره لم يقنع بهذا ال... بهذا الجرح من أهل السنة من علماء أقصد من العلماء ليس من العوام من العلماء لم يرتضي هذا الجرح. أساس التأ أساس التجريح في اللي بيقولوا في اللي بيقولوا ال... مش في حديث ولا في رواية اللى بيقولوا شخصا ودعوته ومنهجه في. التعاية. ثم هذا الذي الذي يقوله هذا الكلام الذي يقوله مرح. هذا يقول هذا يكفي في جرحه. وهذا يقول لا يكفي والإثنان من علماء السنة مثال أظهر <مثال>, مثال حتى تضح شيخنا الشيخ محمد نسيب الرفاع رحمه الله حكم عليه الشيخ الألباني في موت من الصحيحة أنه مبتدع <متدع> <متدع> لا يكفي كذا إن شاء الله فيه. فهل ألزم الشيخ الألباني تلاميذه فضلا عن غيرهم بأن يحكموا على الشيخ محمد نسيب الرفاع رحمه الله بأنه مبتدع جلس ما جلست, معاه جلست, معاه جلست معاه الموضوع ده في القراءة, في القراءة جلست ما في أشياء من الكلام هذا الثاني قرأته من الآن لا من لا من ناحية هذه هذا ليس فيه كلام لا, لا, لا كلام فيه لا هذا لا كلام فيه هل أنا فاهم لفش قولي قلش اللي فاهمه يعني اللي حتى لو أتقال شيء ثاني ما ما خصني لأن الموضوع مش قصدي هو يحكي شيخنا على الإلزام هل ده. الشيخ اللبناني يلزم غيره بأن يقول أنا أنا مش عارفه واليقول غير كذا يعني ليش معه هذا واليقول قالوا ما ذلحه الشيخ ده حسب اللي قاله هو أعتقد عصمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ده ده في يوجد موتين من الصحيح نعم مع... مع... مع... و الأنفلة كثيرة مثل الشيخ محمد رشيد الريضاء رحمه الله كل واحد يقول لك لا يمكن أن يرجع ما الشيخ لا من قصر على لا, لا. مجرد مجرد كل واحد يأخذ أو يأخذ شيء يجارح من قصر وفي الأعقيدة بقى لك إنه كل نشء موفق عليه، ولو ما بقيش الأبرزو مش في يعني مثلاً محمد رشيد رضا، الشيخ مقبل يحكم عليه بالبدعة، أن السلفية بريئة منه وهو بريء من السلفية. نعم. نعم دو... هو قال حد... هذا في براءة. الرد على ال... على نذيمه. اللذين... هو الصح قاله شيخ هو الصح قاله على القلب هو الصح مين فيا قاعدة اللي يعذر الأعضاء التعاون صححه قبل اللي فيها شيخ حسن بن هو آه صح. في العمل وشقرت بكتب ما شاء الله في حادثة بحادثة لكن الشيوخ هذا مشهور بيقول بالخبر آه الله واحد يعني لا لا. لكن لا يعتقد بخروج المسيح الدجال وخروج المهدي. يد مثال عقدين. وعذاب القمر. كم كذا؟ وانشقاق القمر تبعا لشيخ محمد عبد ربنا يعطيه خير بلاء عزيمه. آمين. الإمام أحمد رحمه الله. لما أتى داود بن علي الظاهري الأصبهاني وكان صديقا لابن صالح وقال أغرب أن لا, لا, لا يقبلوا يا أبدي يا بابن يقول لقد كذبوا علي قال فلان أو ثمنه لا أقبل ولم يعاتب ابنه أنه صديق له ابنه صالح الأكبر لكن لم يعاتبه لم يقول كي لماذا تكلم هو لما ام احمد في اخا هجر يحيى بن معين وعلي بن مديني لانه اجابه هي فقط القران مذكور هذا في السنه اللي قال ها صح يحيى بن معين معروف مبينة. علي بن مديني و... ويحيى بن معين زمن الفتنه الضغط تحت الضغط فهجره من امام احمد ولم يلزم غير بأن يهجر رأي يهجو معنا يحب معيه علي بن المديني الدنيا في زمان نعم في زمن بدأنا لأننيان... من علم التلاقي ما هو من سامسونا كيف ما صرت لأي مادة ما No, I'm ابو شيخنا لا الله يحفظك الله عليك الله يدركك عمرك لم ينزلهما أو لم ينزل أحدا بينهما لئلا له سلف. لم له سلفة. له لا ينزل أحدا. هذا أحمد حبوا يكون حتى أحمد لين. لا ما المثل حدث مثل حدث له لا عمل له سلف لئلا هو ينزل. وهذا ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اني ما المساله التي يلزم فيها من المساله التي لا هذه قول خلق القرآن هذه مساله عقديه عظيمه وقتنا قضتنا كبيره برضه هو عند السنه في هذا بهم من تعظيم لما نطلب ليس تعظيم الأمر كما عنده السلف لأن هو ما يلزم خيار الهجر ليس لأنهما تكرهوا قلوبهم ما أحسن بالإيمان. من هو سلفه؟ نبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني جالس على الميّة عاكب له. لا نعبد الله. كان المسألة مما عاد لو كان السلف. ألزم وغيره بما يقولون فيها. غير فيه من الملزم الخصم ده. والأمر كذا معناه. ولو كان الأمر لم ينتمي السلف غير خصوم ده. لا لا لا. أوكي يكون الأمر لم يحدث يحدث السلف. ليش غير؟ هذا هو غلط. ما قال السلف. يعني معناها. أنا لكل اللي كناسمعناه أناي مثال الذي. كل مثلا حادثة إما أنه تكون بلع. على ذير مثال الثالث تهنيت واضحة بثائية وإن كان لو كان هي محدثة يقاطع على ذير عمل الثالث يعني هل من عمل الثالث من إذا رجل يجرحونه بجرح منهجي أو ثم غيره من أهل السنة وأؤكد على أنه من أهل السنة من علماء السنة ليس من عوام السنة من أهل السنة ومن علماء السنة لا يرون هذا الجرح يكفي في أنه، أنا في يخرجهم دائرة الصله لا يكفي. هل الأول يلزم غيره؟ لا، كنت في المثل هذا هو اللي كنا نحكي فيه. يعني ف... أنت إذا كنتم قل، فلكل إمام عليه الناس أنه هو في هذا. وإذا أنا مق... لا يجوز أيمة، يكون يجوز أيمة. أنا صلعت بالإمام واحد. إيه لا منهج فلمن الإمام الإمام هو الشيخ ربيع لا مش إجماع تحصل تحصل مش إجماع إجماع لا مش بالإجماع يعني إجماع لا إيه أو داعم ولا حلال كلهم ا ا امام لأن اهه زياد العاصوه الشيخ قال الشيخ الالباني احنا مبابر مبابر من باب راه مش هم داني نحفظوا من النقول اللي قاله الشيخ الالباني فقط في خلاف كويس والله بالمعنى تجمع على على الشيخ ربيع نعم تجمع العلماء على الشيخ يدحوه وانا ومن في يشك في هذا لا مشان المفروض الا في هذا او بالله يشك في هذا <تصفيق> يعني... أنا... في اهل اه وخبرك قالوا عليه انا على أنه إمام المنهج لا لا اي طلع عليه لا اما معنا من أهل السنة ومن اهل السنه هذا ما يشك في لا غير هل يعني هل يتاوي حامل رأي الزرحة تعطيل الأسماع؟ لا يعني أبقى. لكن يعني أنه تنتقل صد الله في لا لا إمام أحمد طمعني إمام أحمد إمام أحمد ينقل ما له هو هو دست في السعادة الله طيب لا طمعني من يقول بهذا الكلام؟ من يقول بن أهل العلم بهذا الكلام؟, الكلام؟ طمعني بالله الأحمد نرى الحديث يع ما لا لا, لا من في هذا بالأحيان. هل يلزم كل إنسان أن يأخذ بقتيه إلى الأبد من يقول هذا الكلام العالم من يقول هذا الكلام من يقول من ااا أي كمقلد يلزم واحد يعينه <تصفيق> <تصفيق> يقول أنا مقلد من يقول انك تلزم بأحد بعينه انه مقلد لا الافضل الشيخ عم لا الزام لا يعني الافضليه الزام هو الواجب الاجابه هو امام ذنق التحديد فيلزم انا مقلد اذا انا مقلد مقلد لا ما حتى حد يكون أهل العلمي هذه القاعدة لن يكون احنا الشيخ خليه أحد نسلمه هو واحد يعني الحرب في العقيدة هو واحد يتكلم في العقيدة طيب ولكنه كذاب هو من جهة الكذب ولكن كلبه في العقيدة من الضبط ستة نعم أنا أقول عشان كذا. إن متى الحديث لا كيف سيء؟ إن متى الحديث تطعم فيه. لكن لو واحد في العقيدة أي كلام في العقيدة. لما في الحديث لكن لا في عقيدة. كذا مضبوط لا الحديث بقول أقول في القواعد لا دقيقة غير قواعد البكية الدعاء. ولو واحد داعية حق وهو كذاب يعني عنده كذب. جاءت خ ما نأخذ في كلامه تطعم فيه من كذة ال اذا كذاب لما طلع على العلم لكن الكلام. لو قال حق نقبله من, من كده يقول لك ده كلام وده كلام وصف مجرد من كاش الكلام الغلط لما وقع ده الناس من العلم وعندهم بعض عيوب ولكن لا لا لا لا الحق امثله لا يعتبرونها في عيب عندهم لا شخصية فيها شيء من بعلا من الأضرار هل نقشقوه لما تقول حديث مش فلس حديث في دقة أكثر من الجامد والعقيدة شيخ لأن العقيدة بينه لما حديث بقى... لماذا بعض أهل العلم تمس الأعذار مثلا بالشوكاني وصاحب تطهير الاعتقاد الشوكاني عنده جعيلية ولاي شوكاني ثابت عنده الأعذار ترى عنده شيء من العتداد والمعاوية شيخ بن باز في تعليقه على التحق في ميلاد الثلاثة الشوكاني معنى علق على أنه يفوض في بعض الآيات المعية الآيات المعية وذلك كلام بمعاوية رضي الله عنه صديق خان في الروضة الندية في المجلب الثالث غمز من معاوية رضي الله عنه بل بل فرح احمد شاكر علق وقال له هذا ولا قد يعني دخلت في متاهه لا لك منها ها على ما مش انت اي أه. بدون أن يبان فيه أه... ابن حجر الهيثمي يكفر بنتنيه وبالقين ويراب القبور ابن حجر الهيثمي شرحه بالفتاوى الحديثيه و... ها القواطع الإسلام والزواج ها عنده بيج بداعاً بداعاً كبيرة جداً. بره عنده القبور، مثلاً القبور. القبور يسمى بينا قبوري. أيمة الدعوة، أيمة الدعوة النجديّة، من وسيلينات السحمن رحمه الله. يقول معناه من هو من الكبار الأولين، وسيئاته مغمورة في بحر حسناته. ويدافع عن العرب النجديّين. ويزكيه دافعاً ويكفر ابن تينية لا يطعم فيه ابن تينية فقط بل يكفره ماذا؟ لا لا ابن حجر الهيتني الفقيه الشافعي وهو عمدت الفقه الشافعي وكتبه من المراجع عند أي دعوة لأ لأ مثل دعوة وعنده وعنده حديث وعشان فلا لا يأخذ منه لا ويأخذون منه معنى مسائل العقيدة مثل قواطع الإسلام في مسائل الردة كتابه الزواجر عن صنف الكداء عن الكتاب الكدائر. هكما صيوتي يرى بالمولد النبوي ويرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحي الله له والديه فأمن به ثم عاد إلى الموت من جديد. عنده وراثة. ها؟ عنده وراثة. وأشعره. أشعره خلف سيد الجلالات. أتكلم عن اه لا ازاي تعمل مراحل اه علم الله واحد من هو حرق حياته حرق عنده من مش يعني الشيخ ابن القيم مدرس السالكين نعم ابو اسماعيل النهروي <تصفيق> كلام ظاهره لا وجهه الوجود ودافع عنه كاشد بيكون في الدفاع حتى ملاحظ أت... سبحان الله محمد حمد التفقي رحمه الله اتنوا عليك والله أه... انا كانه يعاتب ابن القيم عن هذا الدفاع من شيخ محمد حمد التفقي رحمه الله مرحب. في تعليقه على مدارس السالكين اه تفاوض وياخو بالقيم سبحان الله <تصفيق> إذا فعلا هو يحاول يلقى مخرج لكل ما بيعه يعني ورغم الكلام ذا في وحذولي ويقول ليجي عن يقول أنا شيخ الإسلام يقصد أبي اسماعيل هرولي شيخ الإسلام حبيبنا إلى قلوبنا ولكن الحق أحبه إلينا من شيخ الإسلام <تصفيق> شيخنا خلاص كلام هل الاختلاف في شخص هل هذا مسوء أنه تقف الدعوة أو يتفرق ثلاثةيون في هذه البلاد أنني منذلت شهرين لعب منذلك حتى تتقاها في ميدان الدعوة وافتتاح المساجد والحمد لله والخير ولولا ذلك وبعد فضل ربي سبحانه وتعالى ما يشرفناش فضيل الشيخ معنا في بلادنا كنا يعني أداء أشياء فهو خرجنا من المسجد واحد حريف كان عندي فيه قابلناك خا قال لي ساعد كل أحلاما نعيشها قال لي أن نحس في الدموعات الضغط معنى أثيانكم من أو غيركم من أهل الألم أو الدروس المساجد قال لي عبارة أحلام عبارة نعيش في الأحلام يعني عشنا في فترة تحت النظام السابق الضغط كبير واضح شعلا. لكن احنا نقول كل ما فيه توني ما يحس بالجمر كان يعمل سعلا لأنه أشنا شيء هذا فهمين هل ربي لما ربي سبحانه وتعالى فتح علينا وفتحت المساجد وفتحت الدعوة وفتحت الأبواب لاتيان الدعوات والمشايخ من أمثال فضيلكم هل هذا الوقت يناسب أو مناسب أن تطرح المسائل هذه مسائل الخلاف في الأشخاص أو في المسائل العلمية والعملية والكلنا و... متفقين على أصول العقيدة يعني لو تأتي بالواضية من قول الشيخ الإسلام الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إلى قوله في الأبدان وأخلاق أهل السنة والجماعة في آخر الوافدية من من أولها إلى آخرها ولله الحمد كل الثلبيين ونحسبهم كذلك ولا نذكر أنهم يقولون بما في الوافدية وبما في لمعة الاعتقاد وبما في كتاب الأصول الثلاثة هذه أصول العقيدة هذه الأصول اللي يظهر بها السنة من البدعي هل إذا اتفقنا على هذا؟ ثم تقع خلاصات على الهوامش والحواشي. هل هذه الخلاصات مصوغ حتى ي ي يفرق السلفيين وتقف الدعوة وتأبقى على الميحك والمتى يعرف من غير السلفي بأن متحنه بقولان أو علان؟ سنحصلنا مش كله من متفق عليه بربه هاي المتفق عليك متفق عنه آآ تحوظ آآ صالح آآ زرع الناقة هل متفق عليه أن لا مش كل شيء معنا لا, لا أنا... أنا من عارش في الحاجة كله إبن شيخ الإسلام بدل <تصفيق> لا يقصد الأبدال عنده صفية لا يقصد الأبدال بلا كومة <تصفيق> لا يقصد الأبدال بلا يقصد بها حتى كل المؤشرات كل مؤشرات الله فيك شكرا هل هذا هل هل كلا في الأشخاص يناسب هذا الوقت يناسب الوقت جاء ولينا لا يناسب يعني كل شيء بحاجة إذا كان الخطأ واضح في الأصول نقول بأسلوب طيب وما المتا نقول بأس هل أسلوب طيب هو التفرق؟ لا نعم نعم بكل فضلتك لازم نحكي أرسائي مفتوحة لا ضابط هذا فإذا كيف تضبط بقى الحاجات دي كل واحد يتكلم مين يقوله ما تتكلمش كل واحد مفرق عن التاني أمين برضو مشكلة. لو استمعنا على الشبه الأشياء، نتصدر الموضوع كله على بعض، ننظر من زاوية واحدة. ولو استمعنا كل ما علانات مايرين، مش حيبارق. دايب أمة مسؤول، وحيتحمل وحي... مسؤولية كبيرة. عشان مش... رئيس وزير، حيبارق اللي ما في في المكان وياياخذ مرتاس، أقولي ما الدنيا لا. داي مستمع عشان دع... تعرف. نفسك كمان. نظرت نفسك يبقى لك لا نا... نيجي نا... نجت نا... نا... تجمع الناس والنا ويلا... إسلامنا بجميعه. هاي شغلة جاية. فكيف هت... ت ت تبقى بشفقة؟ فالموضوع ما ليس رأ... ولا كل واحد يتكلم ولا كل واحد يسقط وال و... و... و... و... في الإعلام بكلامك. لا لا, لا هما يعني شيخ طريقة ولكن بنتبع الرسول من خلاله فده لازم يكون جامد كده يا ابني اسمعك من قريبي بعض انا بقول بنقدر تقول للشاب اللي هو ايه متاثر وينشئ وينشئ حاجه مني لا اكيد حد ما ولا كلام كثير شيخ الله لطيف <تصفيق> <تصفيق> يعني هناك مسألة يعني تدور في العاصمة والشباب يعني صار بينهم خلاف يعني في هذا الموضوع يعني مثل يعني كونه إمام من أن كنا يوقف رجل نعم. وآخر يعني يجرحه والمشكل يعني لا يقف في هذا في هذا الباب فقط المشكلة كون هذا الرجل الذي جرحه عالم من أن كنا قام وأراد إسقاط هذا العالم وجعل موقع يطلب في هذا العالم، فكيف يعني يتعامل في هذا يعني بين الشباب مع بعضهم في هذه اللحظة يعني أنا هو يا مغذى قلبي لما يكون طلعت الموضوع عند أخوانه وتح حرروه وعرفوا الحق والقوله مع أخذه قال أنا الناس يشتاق ما نسيب الأمور كذا بكل واحد يقوله وعاود وعاد من اللي في الشخص ولا أنا يا شيخ مش فند لا العلم لا يأخذ من ال نعم ما البحار حاسب زواج يعني مشكل من مشكل حاصل زواج فهذي كلها أشياء عاوز ننتظر دكتور زايد بطة إلا ما يكون مع بعضنا ونبي تبين إيش مع كلامه أو يستأنس برأيه مالك وصفوه بس خامس هذا الواحد يقول في التوحيد رحمه الله أو ما تطلع من الأزهر وربنا وثقوا وعرفوا التوحيد لا ينسف والناس يقبضوا، فأشتكي دماغ الترسوني، وياه عرفنا أن آبل الناس وارد مع الناس، وناعرف الترسوني بيجي، والناس يعرفونه، بدي حضرت ميدان، ما دخلش حد للثلج، من ناشى. لو دخل واحد من خارج بيجي لنا الحاجة ما ربنا تعلم من الناس ما تقولش نسيت، طبعاً، الإنسان في بعض يأخذ بالشباب ويأخذ بال بالحوائج الأشياء اللي تحدث منها، ومش مانع يأخذ بالنظام الناس التانية في البلد التانية بس ماشينا عملوا مشمل، الإنسان بس يبذل ماشي في واحدة، ناق غير الطريق لأ. في الطريقة اللي هو يجيب بها يسبب لها الدعوة ومن الزمن كل واحد منه بس كلنا يكون لنا كماع وحميد ربنا اتفقنا بياه مراتكم الله خير بس, بس انتوا أم... أمسان لا تتركوا الأمر لأن الحمد لله أن... عندكم يعني فهم واحد ربنا لازم تكون لكم يعني موقف والله يا شيخ كثير من ال أغلب الكلام اللي يحصل بين الثلاثين أغلبه كذبه كذب ولا هو قرون في بعض الأحيان فلان قال فلان قال هو هذا الكلام لا تقرر عن تحري. فلان هذا ربما وربما يكون معناه على خذ حسن لكن كما حان في الفتنة بين علي ومعركة الجمل يعني كانوا بشي فالحو ما فيه يدخل هو يعني كمان يعني خاصة من رأيت حصولهم الأخير مثلاً شوفت الكثير خاصة على الأقل يبدأوا أو يحصل من شاب الأولاد دي بتبعين أنت لاتأخذي من عليه فأدردنا فيك بعض يعني يكون في حد كبير أو إذا تصدت أخبار يتحكم إليهم بما لهم من في السن أو العين أو ماذا؟ حشدهم كله الحروب استراح هو المشكلة نفسه. هو المشكلة أنه يبدأ في يبدأ فم شكوناً حتى في نرطبين علماً لكن لا يقول لك هذا أنا معاً غضي هذا صعب لدعاً لأنه أولاً أنت تكون موظيفة أقبل يا أخواننا هذا شيء تغير هذا شيء تغير لا تستطيع التعامل الشيخ موجود وكان حسن نزام بين أخوه خالفة و أبداعاً و وأنا بتوم الشيخ فنوح هو رجعت ألا أعرف مش هاد الشيخ فنوح. فقادر على طلبنا عليه. نعم قرر بلش. قدر أنت إذا طال من ثمن مثل ما ال بعضهم واقف في 18 حرومة. في حرومات في الشيخ في فردين نخش عينه بعيد تحول زي ما أنت بتقول لصباح. طيب رحت شكره علي الدعوة أيه أنا أيه الحمد لله ربنا أنتوا بس آه تراضيون. بس لله حمد، حتى لو من شخ لا نرضى. يعني هم اللي إنه يعني كذا كذا. يعني نود إني أدعوا ختول سيدنا بنأملون شاء الله نلتقط مع هنا في فترة ختول. وإذا يعني يعني لم يقضي أي من الفلسطين، هم هذا لأي سبب وهي نفس لو مشخصها. هي مسئلة في المشكلة واقعة عجيبًا كان يقول ليات في الإلذانات طيب أصل المشكلة في الإلذانات إذن لم تفض بقولي فلست مني ولس منك أيوة. هذا أصل الضال هذا هو أصله حل هذا الدعوة سير كما كانت طيب فضل إحنا تنزعنا في أي مسئلة بسم الله ليس شرطًا بإيه مسئلة الإلذانات طيب أي مسئلة خلي من أجل ومن ثلاثة الأخرياء في مصادي مين حكم؟ مين حكم؟ لن تركوش أمور كده مصادي حكم فلان واني مصادي نفس الحكم خلاص إذا فلان يحكم بأمر الله يحكم فيه طيب فرضا خلقكم بلتزار المسألة تشتد خصوص يبقى أن يذهب لهم أعلى لكن لم يطلقش الغمور هكذا الشيء. يعني تبقى لها بالشيطة وانا يجب هذا الكلام فيه. أنا أرى مش على الثلاثة لأنه لو جثار كما يحكي يرت شخص اي انا بحس يا اخي ما ماني مقتنع بهذا الكلام م. انا ينزني انا مين اللي كنت انا ينزني انا ويقف عندي م. انا اخير الصمت لكن غيري يقول لي لا ونا واحنا لعبنا المشكله يعني حتى لو نرتب حكم عالي يقول مثلا فلان كذا وكذا لكن حتى هذا انا ما ارتضيه وده يلزمني أنا، هذا يلزمني كشخصي لا يلزم فودا ولا امتحنه به ولا ينتحن به الكبير قال لك كده وعارف انه كبير وفاهم وله هو موقفه وله كيانه مش كده ما هو شيء غير عن مثلا هنا الكلام لما يتكلم الانسان درجه واحده ها العين عند ورود الأدلة هو قالك نبحث شيخ إذا نبحث فيها إذا جاء نهر الله بطل نهره معقل إذا قالك أنا بحث فيها ثم اقتنعت بالأدلة لا لا نحكي بحث بالأدلة شيخ ممكن تغير ممكن تغير إذا بك كبير وعنده الأدلة والعالي مش بغرض ولا أننا بشوف أنه شيخ لا أنا بشوف عنه أدلة الراجعة إذا مثل آراء رأي الكبير أحب إلينا ما رأي رأينا لنقولنا أما إذا مثل أدلة شاب يعني الشيخ الباني رحمه الله قالوا له الإمام أحمد يقول لا تقول كلمة ليس لك فيها إيمان قال أنا إيماني النبي صلى الله صل بساد الكلام على مثل هل هذا يعني يخصد يعني يقصد يعني يقصد لما يكون ثم الدليل عاش تبقى كبير الشيخ. وصغير لا تفسير هذا الشيخ تابق خير الرسول الرسول ده خلالك مش كلام سواء سلم إنما واحد من من عاصر وكده ما قالش رسول قاله وما قاله هو. والعلماء ما مع شروف أو شكتوا عنه أو بعضهم قالوا بعضهم ما قالش خلال كلام الرسول ثم شيخنا ما تقول لو no, الشخص المختلف فيه مطرحه هو من طريقنا نعتبروه لم يوجد كما قال كما قال بعض الأئمة قال لنا ها وتبعته تبع سبا مين تبع سبا مين تبع كنت ما انتوا عايزينهم يجي من احيتكم برضه مش عايز والله ما كنت كنت مش عايزين الناس دول مثلا اي واحد من احيتكم برضه مش عايزينه قالوا من احيتكم هين نحيوه احنا من اثنين <تصفيق> نح... نحيوه عن الطريق طريق الدعوة قصدي <تصفيق> عند من طرفكم عند من طرفكم هو من طرفنا واحنا اراضين نحيوه من اثنين <تصفيق> هم التفق... التفق... نحيشكون لو واحد جلت انا كنت خيس من طرفكم وهم كلامكم مش عاجبهم هيدموه لكم شخصنا يعني مشكلة الكلام هو الهدف الخلاف الهدف هو المثلا أنا شخص كله على أقوال الشخص لا لا في على الشخص على لها. لا لها. في لا هل... مش على لا هو الخلاف بين العلماء بين أقوال أمر بين الصغار وطلبة العلم اللي توي اللي بي العلم اللي هنا في تونس أنا وغيري مثل ماش طلاب بالي في مقابل شكر سلين الطالب العلم هو الذي يعطي كله للعلم. أحنا كان واحد يحصل شاكين والشاكين والهد كما لا. بالنسبة لحالنا احنا لا مستعد لا تفتح يعني إن شاء الله عادي نصف أحنا أستثنين ما يا أي خدحك خل... خل... خل... الأولى ما هو الخلافة في الأقواء أهل صبر وأهل هنا، نحن يعني احنا يعني ربما يكون نحن نحن نجمال وإذنه لو, لو كان ينظر في قول أما الشخص الفلاني قطعا لا ينظر أدلته أقواله ولا أقوال فلان ولا ما في كمال قال هذا يقصد ملتقى كل الثلاثيين قالك يسيبه في الشيخ ربيع قريب أنت في, في ملتقى في يسيبه في الشيخ ربيع ها؟ جيب لي كل ما في سبل الشطرابيه لا لا هم حزب هذا كل السلفيين مثل يتبه. كيف استبوا الشطرابيه يقول هذا حزب ربيه يعني المالك سامحني يقول المالكيه اخي كيف استبوا همذا كذا هذه ما خلي مش الشغربيه هو يحكي على اللي له يحكي على الشغربيه هو تقول لي شكون اه مش اللي يعني هذا اللي لا هم كلامهم يعني لا, لا جماعة يتعصبوا مهما قال القول مقبول والقول مقالة حذن هل هذا هذا هذا معناه يرضى شخريبي؟ لا هو يذم التقليد شخريبي بل ألف في ذم التقليد ما والتعصب معنا رسالة أو في التعصب ذم التعصب الزنيم التعصب الزنيم هكذا ولا؟ إيه هو هذا يذمه شخريبي؟ هل الذين يتعصبون لمالك رحمه الله هل يرضى مالك منهم هذا؟ هذا يعني أنهم يقولون حزب ربيع مش يخذوا ما وعليساً أنه ربيع متكلم فيه شيخ ربيع متكلم فيه شيخ ما معي يا شيخ علي حسن علي الشيخ علي حسن يطعم صريحا في الشيخ ربيع حفظ الله. الله يا رجل تخلايا يا رجل قال تقول لي ما لا شو. كان لن نكلمه مبور علمية يا محمد لي ما عرفش قاضي معك قد بالك علي احكي بعلم او في الاقوال يقول دون الشيخ ربيع يأتي من العالم كلان ويقول له ان لم ولا كلان نسكته هذا قاله حتى في القناة التلفزية هاي قال هكذا هاي هل هذه التذكير للشيخ ربيع هاي هذا السبب يقول. يقول. هذا هو الموضوع هاي هل هذا هو الموضوع هاي قاله عبي حسم يقول هذا كلام أي. هل هو كذاب أمضي هل ده انظر هو كذاب علي حسن للشيخ ربيع ماذا تعرف عنه ده انا طارق ها عارفين جه اي جه المنهجيه وكل هل هذا الجنر. مجمع عليه هل هذا م? قول العامه مم. قول عامه الاولان ها خلاص شيخنا يقرأ خلاص شيخ عبد المحسن العبيدي اسمع عبد الله النغدي واسمع صالح السعيني رد كلامه رد كلامه اسمع من أسمعني أسمعني أسمعني المرة الأخرى مع عبد الميجي الجمعة والناس اللي بتعمل لي هكا ورديه المرة اللي هي راه واحد يجاوز حدوده معايا راه ميزوكي أنا نعرف أدب بل خبني من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك الله أمنا الله الله معك ده so واصل